وَم كانَانَ الْ المُؤمنِنونَ لِيَفِكَفَّ فَلَ ل نَفرَ منِن كلُلِّ فِِقَةٍ مِنْهُم طَائِفَةُ لَتَفَقَّهُ فِي الدّين وَليذِرُ قَوْمَهُم إذَا رجَعُوا إلَيهِم وَليذِر قَوْمَهُم إذَا رجَعُوا إلَيهِمْ لاعََّهُم يَحذَرُ